124. وقال إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما 125. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليدوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 ان الله يأمركم أَنْ تؤدوا الامانات الى أَهْلِهَا واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا